الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد بعون الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب تختصر الشيخ خليل بن إسحاق من فقه الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع ونازال الحديث موصولا في باب الجنائز حيث نتكلم إن شاء الله تعالى عن من بباب الجنائز ونقول إن المندوبات التي ذكرها المصنف التي ذكرها المصنف في الجناز تتعلق يتعلق بعضها بالاحتضار وما بعده ويتعلق بعضها الآخر بمندوبات الكفن وبعضها مندوبات التشييع وبعضها مندوبات الفيصالات الجنازة فان لا يتعلق بالاحتضار وما يعقبه فقال عنها المصنف رحمه الله وهذا تحسين ظنه بالله تعالى وتقديره عند احتاده على يمين ايمن ثم ظهره وتجنب حائد وجنب له وترقينه الشهادة وطميضه وشد لحيه اذا قضى وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الارض وستره بتوب ووضع ثقيل على بطنه واصراء تجهيزه الى الغرق انتهى كلام المصنف رحمه الله المعروف ابن انا عبد ان ساعة الموت تكون ساعة عصيبة عن النفس وهي ساعة قد ينجو فيها الانسان او يفتتن حيث تحضرها الملائكة ويحضرها الشيطان ليفتن الانسان عند موته ولذلك نبه المصنف رحمه الله على مسألة حسن الظن بالله عز وجل وهو من المستحبات التي ينبغي على المرء ان يراعيها حين حضوها ساعة الموت او حين ان يشف على الموت تحسين المرء ظنه بالله عز وجل مع تحسين الظن واجب في جميع الحالات لكنه يشتد هنا في هذه الحالة تحسين الظن بالله عز وجل واجب في كل حياة الإنسان لكنه هنا أشد احتياجا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف الذي يرويه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعظهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل وقال بعض العلماء إن استحباب غلبة إن استحباب حسن الظن غلبة الخوف على الإنسان لأن الإنسان مادام في العمل أي مادام في ساعة من حياته وساعة من بسط المال والصحة فإنه قد يكون مراهيا عن تلك الساعة ولكن حينما يدنو اجر الانسان ويذهب الامل وينقطع العمل فيستحب له احسان الظن بالله عز وجل وغلبة الرجاء ولذلك ابناءنا الطلاب كثير من الصالحين حينما ناتوا تحدثوا بأهاديث وقالوا كلاما بكاء وباكوا بكاء شديدا يفهم منهم انهم احسنوا الظن بالله عز وجل ومع ذلك فهم وجلون وهم خائفون من سوء العاقبة لأن سوء العقبة والعياذ بالله من أخطر ما يتضرر به الإنسان في الآخرة من المستحبات كذلك وهذه تتعلق بالأحياء بريط الميت أن يقوم الحي بتوجيه الميت الارتبلة عند شخص البصر وعن شخص البصر لنا وقف شخص البصر بسمة عامة هو ارتفاع الأجسان إلى فرق وتحديد النظر وانزعاج جاء في كتب اللغة شخص الرزر وبصرين عند النوت يشخص شخصا أي رفعه فلم يطرد ورد في السنة بشأن شخص البصر أحاديث منها حديث أبي غريرف رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات فخص بصره قالوا بلى قال فذلك حين يتبع بصره نفسه وروي عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلم وقد شق بصرهم فأغمضهم ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهلي فقال لا تبعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين اغفر لنا وله يا رب العالمين ويوسأ له في قبره ويور له فيه, فيه. المصنف رحمه الله لما تكمن عن مسألة خرقص البصر او عن مسألة توجيه الميت القبلة عند شخص البصر استلزم الكلام ان احنا نتوقف عند هذه المسألة بلامحة بسيطة نتعرب فيها لمسألة شخص البصر فنقول وبالله التوفيق ان بعض المعاصرين قالوا ان الحديث السابق حديث قدي وراءه حديث سيده المسلمة أثبتوا أمر هام جدا من علامات الموت وهو شخص البصر وخال إن شخص البصر هذا علامة قوية وليست منعكسة يعني أنه لا يلذر أن يكون كل من شخص بصره ميتا يعني ممكن يحدث شخص البصر ولا يحدث الموت ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من شخص بصره فهو ميت وإنما قال ألم تروا إلى الإنساء المرئي إذا مات شخص بصره والخبر فيه ان الروح اذا خرجت اي مات الانسان تريعها البصر وبناء عليه حديث شخوص البصر المروع عن السيدة ام سلمة وفي مثل مروع عن السيدة عائشة رضي الله وعنها وارضها فلم تروا ان المرأة اذا مات شخص بصر حديث اخر يفيد ان البصر يتبع الروح بمعنى ان احنا نقدر نستنتج ان شخوص البصر له حالتان او له شكلان شخوص قبيل الوفاة وهو يعني اضطراب البصر وانزعاجه وهي التي حصرت النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة حالة تانية من شحوص البصر هي ان البصر يثبت في اتجاه واحد تابعا للروح او مراقبا للروح وهو ما يحدث بعد خروج الروح حيث يرتجل البصر نحو تلك الروح والحقيقة ان الكلام عن امرات الموت وعلاماته والدرجات الموت بين الفقري والتبدي كلام واسع جدا للفقهاء وله في أبحاثهم ومؤلفات وتناولته بعض المجامع العلمية المعاصرة قبيح علامات الموت وعلامات الاحتضار، ولذلك ينبغي على النساء أن يكون على فتمة مثل هذه الموه إذا حضر ميتا يحتضر. من مندوتات كذلك أنه يستحب أن تجنب النساء الحياء والمرأة المفتقر الشخص المقترب. بمعنى أعني؟ إن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة الاحتوار ينبغي على أهله أن لا يدخل عليه مرأة فائد ولا مرأة مثساء وبالتالي لا يدخل عليه أي آلة من آلات اللون ولا كلب ولا تمثال ولا صبي ولا آلة موسيقى ولا يحضر من الناس فيشعلون السجائر حوله وهذا ولا يجب الله أخطاء كثيرة يقع فيها عامل الناس تجد الإنسان وهو في مراحل حياته الأخيرة حين الاحتوار العرفة متلئة حوله الناس هذا يذخن وهذا يتكلم في أمور الدنيا وهذه مرات خائف وهذا, وهذا صبي يلعب وهذا عدو وهذا حبيب وكل ذلك مما يضر الميت ويلبس عليه الأمر والعياذ بالله فلا ينتبه لأن يموت على جهادة أو يموت على طاع ولذلك ينبغي مراحبة تلك الأمور إن الإنسان يجنب الميت مثل نبي الأشياء كذلك من المستحبات وهذه لم نذكرها المسند إن يتم التدخير في العرفة او في مكان بالأشياء التي لها رائحة زكية او رشف من الورد وناء الزعفران ونحن من المياه الطهرة وذلك استقبالا للملائكة وطردا الشياطين الذين سيفتنونه او اتوا ليفتنوا الميت في هذه اللحظات اما بالنسبة لمسألة من يحضر ولا يحضر فالاولى ان يحضر اقرب الناس ويحبه الى الميت والراعي ان لا يحضره في ذلك المقام شخص من اعدائه ممن كان يضغضهم في الدنيا إلا إذا كان الحضور بقصد المسالحة يعني أتى ليستسمحه ويستحب له أن يكثر لهم من الدعاء يعني يستحب للحاضر من الميت فينا الاحتضار أن يكثر لهم من الدعاء لعل دعوته مستجار ويستحب له أن يبعد عن الميت أو عن لحظات الاحتضار استخدص لليس عنده صبر ولا يتحمل ساعات الموت كمرأة كنوح او صبي يصر او فتاة تلتم الخد او تشق الجيب او نحو ذلك ومع الاسف هذه من الامور التي لا يتفطن لها كثير من الناس المكافحة ذات مشروعة لكن اللاطم والنياحة ونحو ذلك مما يتضرر به النهي ومما جاء النهي عنه صريحا في كتاب في قنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما ينبغي ان يفوت الناس في تلك اللحظات العصيبة من المستحبات كذلك أبناءنا الطلاب تلقين الميت اشتهادة تلقين وفين الاحتوار ومجرد ما يبدأ النزل يقوم الإنسان بتلقين اشتهادة حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي عن أبي سعيد الكدري وبيعية رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي موتاكم لا إله إلا الله حديث أبي سعيد مروي عند مسلم أبي داود والنساء والترمئي وحديث أبي غراء مروي عند مسلم وابن ماجه وعند البزار في مسلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجب فنه أخطاء يقع فيها الناس أيضا بعض الناس ترقع على الميت بكلمة قل قل ويصمم انه يرددها وراءه هذا خطأ لانه قد يفتتن بذلك ويرد ويقول لا او يتغرم من النصق بها ولكن يرعى ان الانسان يكارفرها انامه يقولها بإيجاب السبيل غيّن فيسمعها الميت فيرددها مثل ان يقول على سبيل المثال فنيئا لمن قال لا اله الا الله خيراً كبيراً لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله افتاح بجنة لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله وطيع بها نبي كلمات من هذا القبيل صحيح لم يرد فيها نص صريح في السنة ولكن هو التلقين لا يكون بالإلحاح على الميت يرعى أيضاً في التلقين إن الإنسان إذا يقن الشهادة إذا لقن الشهادة لميت وتم تلقينه ونطق بها لقن الشهادة لمفتدر وتم تلقينه ونطق بها في هذه الحالة لا يلزم أن يكرر الترقين إلا إذا كان تكلم بكلام أجنبي يبقى يستحب أن يعيد الترقين مرة أخرى وهي أخطاء أيضا بعض الناس من أقارب الميت أو أذنائهم حين يسمعونه في النزع الأخير يتورمون وينطقون بسوق النطق بالشهادة حتى يوجه كلامهم له احيانا والبعض الاخر ممن اعملت الدنيا عينهم يتوجه نحو ابيه او نحو امه بعد ان نطقت او نطق بالشهادة تيسألوا عن المال وعما له وعما عليه فقد فصل بجارك بين كلام اجنبي بين الشهادة وبين الموت في هذه الحالة ينبغي ان تعاد تلقين الشهادة مرة مات الميت قولي الأمر الذي أراده الله عز وجل يلدبر الحاضرين أو الحاضرين بجانبه إذا كان على لراية من مثله أن يقوم بتغمير المي الحديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت المركات فأغمض البصر فإن البصر يتبع الروح يقول خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قاله أهل البيت عملية التغمير ان ان تتم في المراحل او في التوقيت الاول من وفاة الميت قد تكون صعبة بعد ذلك هناك عملية اخرى وهي عملية شد لحياي الميت وتليل مفاصله يأخذ الانسان قطعة من قماش يشد دواء لحيايه ويغلط دواء الفن لان الفن قد تتصارح الى لفوله الهوام والحشرات ونحو ذلك ويليل مفاصل الميت برفل يعني من ثاني اليد وثاني الرجل ونحو ذلك والحقيقة هنا في كلام طيب في هذه المسألة وإن كان لبعض لأطباء لكنه يتأيد أو يؤيد الحكمة من مسألة صد الميت وتليل مفاصيل بعد خروجه وهي تهيئة الميت للغسر حتى يكون سهلا مع المغسر لأن المرء بعد غلطه يتعرض لحالات يسميها الأطباء التيفس الرني والتصلب الرني ونحو ذلك وهي حالات تختلف قدرتها من ميت لآخر ومن طقس لآخر ومن ساعات لآخر، ولذلك كانت حكمة طيبة من نسأل الثاني نفاس الميت حتى يكون الغسل سهلا على المغسل ولا يتألم المغسل ولا يتألم الميت. بعد أن يموت الإنسان أيضا من المستحبات أن يتم رفعه عن الأرض. نعنى أنه يرفع عن الأرض. ويوضع على سرير او خشبة استعدادا لمسألة الغسل. وهذا الرفع خناف الرفع اللي سيأتي في عملية التأثير هذا رفع عن الارض حتى لا يصل الى شيء يضره يرفع على سرير ويغطى ولا وقس ان تنزع عنه الملابس ويستبدل بملابس جديدة لان الميت مطلوب ان يصل الى قبره على الحالة التي مات عليها فلا يحدث له تشويه. ولا يقدس له نقصا في أعضائه كذلك بعد أن يرفع الميت على سرير أو على مكان مرتفع يغطى بغطاء ونحضه ورعى أبناءنا الطلاب أن يكون الغطاء مناسبا لحالة من الميت من حيث الحجم ومن حيث الخطة والثقل في الصيف والشتاء ويسحب أن يكون غطاءا نظيفا ودليل التسجيع أو دليل التعطية حديث سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حذرة يعني حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام تم تسجيته بهذا البرد من المستحبات كذلك وضع شيء ثقيل على بطن المي بمعنى انه يستحب ان يوضع شيء ثقيل على بطن المي بعد تعطيته بهذا البرد او بهذه الملاءة او بهذه العلامة وذلك حتى لا يمتفخ بدنه بعض الأولى قالوا تجعل عرطني حديدا او سكينا ثقيلا فإلا من يغفطينا مبنورا طاهرا حتى لا يعلو بطنه ويخشى ان يتفشر قبل ان يحل في قبل معنى ان هذا امر وقائي من ان يحدث للميت انتجار لا سيما اذا كانت ستطول المدة الامة حيأخرها للدفن. ولكن بعد ذلك ذكر المصنفون المندبات المسارعة بالكامل معنى ان اسرع بتجهيز الميت كل مستلزمات التجهيز البطيئه من الغسل والتغسيل والصلاة والدفن ونحو ذلك ينبغي المسارعه بتجهيز الميت وان تاخيره فيه مضره به وفيه اضرار ايضا باهل البيت عن كان البيت المتوفر. لكن اذا كان الانسان غريق او مات كما يموت بعض الناس طبيعيا بسبب سكتة او جلطه او نحو ذلك فانه ينبغي ان ينتظر حتى يتحقق الموت فالاصل في, في تجهيز الميت عدم التباطل لان اكرام الميت كما يقولون الاستعجال بغفر لكن الانسان اذا مات بسعقة او غرقة او سكتة او نحو جامد فينبغي على الناس ان ينتظرون حتى يتأكدل تماما من انه مات والان الطب الشرعي ودار دور الافتاء في البلاد الاسلامية فتلمت في هذا الامر وحددته بساعات أو صلاة بعضهم إلى سنة ساعات. الدليل على مثالك التعجيل في التعجيز من الحديث منها حديث الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود وقال إني لا أرى طلحة إلا قد حد حدث فيه المرض فآذيني به وعدله فأنه لا ينبغي لزيفة المسلم أن تؤفس بين ظهراني أهله الحديث فيها بعض وعوين داني أبي داوت والبنيقي والسنة الكبرى وفي مسنى للرديع ابن حبيب البصري من طريق ابن عباس لكن سيخة عطوان رحمة الله تعالى عليه بعث الحديث لكن على جهة العموم بعض العلماء تجاجوا للانتظار بالموت حتى يحضر لها قريب أو صديق أو عزيز أو الانتظار حتى تنتهي الإجراءات لا سيما إذا كانت هناك إراءات رسمية مثل استقرار سهادات وتوخين كشف التبديي ولحو ذلك ولكن من الخطر الذي يقع فيه الناس أن ينتظروا بالنورة الكثيرا لا سيما مع خشية التغير في الصيف يخشى التغير الميت بعض الناس يموت الميت في الزهيرة وبإمكانهم أن يتقنوا في العصري أو في المغرب المغربي أو بعض المغربي فيوخيوه للغيرة اليوم الثاني ويحدث هذا عن مين وثلاثة بعض الحالات اللي يكون الميت فيها شخص عظيم له مكانته فينتظر حتى يحضر هذا وهذا لتكم العراسل لكن كل ذلك مخالف لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي حفل على الإسراع التجميل الميت لكل أنواع التجميل حتى يصل ويلقى الله عز وجل فيقضي في شيء شئه ما يقلي. هنا من منذبات تتعلق بالغسل ذكرها المصنف على النحو التالي قال وللغسل سدر وتجريده وضعه على مرتفع وإيكاره كالكفن لسدعه ولم يعرف كالوضوع لنجاسة وغسلات وعصر بطنه برفقه وصد الماء في غصر مخرجيه بخرقته وله الإفضاء إن اضطر وتوضئه وتعهد أسنانه وأنفه بخرقته وإمانة رأسه برفق لمضمضتك وعدم خذور غير معين وكافور في الأخيرة ورشة وغتزال غاسلة هذه جملة المندادات اللي تتعلق بالغسل منها اتخاذ السدر في الغسل اتخاذ السدر في الغسل وضع السدر في الماء السدر هو معروف وهو ورق النب يتم ضغطه حتى ينعم ويضع الفناء ويخلطه حتى تصل له رغوة يعرض لي جسد الميت انك نجد ذلك تختلط الصابون والغسول وما في معنى ذلك او معنى في نحوي ذلك وفي القسم الثانيه يصب على الميت الماء القراح اللي هو الماء المطلق ويعرض حتى يظهر السكت او ما قام ما قام من صابون وغسول عند الغسيل عندما تجريف الميت انتيامه وضعه على مكان الغسيل وهذا التجريد لا يتلافع مع ما تقدم نذكره من السفر لان السفر بعد الروسان شيء وهنا لابده من التجريد والتجريد مش معناه انه يدرد الميت تماما ويرى عاريا ولكن يدرد بصورة لا ترى فيها العورة ولا تلمس الا اذا اضطر لذلك ومسألة الرفع عن الارض التي تكلمنا عنها سابقا هناك رفع قبل الغسر هذه رفع بعد الغسر او المرسلة اللي هي تستعمل لدى ترسيل الميت سواء كانت مبنية كانت في بعض المستشفيات او كانت متخذة من الخشب او المعادن وتكون غالبا على كيفية مختفعة وفيها فطور تفرس او تسقط الماء او فتحات تسمح بنزول الماء وهي موجودة في المؤسسات الخيرية ودور المساجد من المستحبات كذلك ان يجعل المرء غسل الميت وتر يعني يقصده ثلاثا او خمسا او سبع لحسبي الحاجة ويكفر ايضا وطرا على ذلك سيأتي في مسألة الكفر ودلنا من الوطرية في الغسط بالغا حديث السيدة ام عطية ويتغسل بك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاء في الحديث قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل نتعب قال اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك اين رأيتم ذلك لبنى المسألة مش متوقفة على ثلاث غسلات او اربعة او خمسة لكن اذا رأى المغسل انه من حلق الميت انه يزال على ذلك فالي يغسل لا سينا كما لو كان ميت في حادث او في طين او في نحو ذلك ويراع انه يختم الوسط في الناية الى الاوتار يعني اذا غسلوا اربعة اذا غسلوا اربعة احتاجوا الى أربعة يزيد عليها خانسه احتاج الى سلطه يزيد عليها سابعة المهم ان ينتهي الغسل الى عدد وطر على سبيل استحجاب ما الحكم لو حدثت رج نجاسة من الميت بعد ان توقعه او بعد ان وضعه او غسله هل يعاد الغسل هذا يحدث كثيرا في بعض الحالات لا سيما في كبار السن ومن مات في الحوادث نحوه رسل الميت او تم التوضع وخرج من دبري او مطبري نجاسة بعد ان التوضع او بعد ان رسلها هنا لا يعاد التقسير لان هنا التخليف في قطع الوضع لا يعاد التقسير ولا يعاد الوضع لان موضوع هنا مش موضوع الحدث وانما لسين اخر كيلا انه تعبده وكيلا بنهم هو لغة الخطة وعلى كله فكل نجاسة تخرج من الميت بعد تغسيله او وعد وضعه تزال نجاسة فقط كبرها نجاسة خبر سقطت على البدل او لمست كفر او لمست نحو ذلك تزال النجاسة ولا ينبغي اعادة العسل مرة طفل. بعض الناس تشدد في هذا امر وتعيد العسل مرة اخرى هذا نوع من الاسراف لم يرد به شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هديو النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءا انه قال في الكناشئة ثلاثا او خمسا او اكثر كما جاء في الحديث الصحيح المتقدم ذكره من نوازم الغسل هنا اوضر ان الانسان يقوم قبل ترسيل الميت بعصر بطني برفق حتى يخرج ما فيها من طعان او ثرط او رحولها ولو اضطر الميت اثناء عملية استنجاة للميت الانه يلمس بيدي المحل فلا بأس كما اذا لم يجد خرقة أودت خرقة لكن الخرقة لا تستطيع لذلك النجاس في هذه الحالة لو الإفتاع ينتكرى ذلك كما ذكر المصري يعني هو الأصل هو يصف الماء على مخراجين ميت لعملية استنجا ولكن يفعل ذلك الخرقة لكن إذا اضطر إلى أن يفعلها بغير الخرقة يعني يفعلها بيده فلا بأس في ذلك مع مراعاة أنه راعة في كل ذلك الرفق المستحبات كذلك أن يكون الوضوء الذي يتمضأه الميت مرة واحدة بالانتقرار فهو وضوء يشيه وضوء الحي ولكن يرعى فيه أن يتفقد أسمان الميت وأنفه بخرقه ولغة في التنظيف وإزالة للأزل يعني كما لو كان عملية استشراق أو عملية مضمضة من المستحبات أيضا أن يقوم الإنسان بإمالة رأس الميت لأجل المضمضة حتى يخرج جناءه من الفم. حاملا ما من افضل بمعنى ان هو يمضمده لا يسكي بالناء في ولكن يخلل ما بين اسنانه او مضمد فمه مضمرة بسيطة فيمير رأسه لسك بالناء نسألت حضور عدد اتقاص معينين للغسل الاصل فيها ان المغسل يحتاج الى شخص واحد ليعاونه فاذا احتاج الى شخص اخر ليناوله الماء او ليقلب معه الميت كما لقنا المجد ضخم الجسم فلا بأس فيه، لكن كثرة عابد الزاخرين على الميت حين الغسل مخالفة لهذه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان احيانا تجد منا المغسل تجد من المغسلين من يكون اثنين والمساعدين اثنين والصبين للماء اثنين والجالسون يتفرجون اثنين كل هذا كلام مخالف لهذه المصطفى صلى الله عليه وسلم فالاصل التقليل في عدد من يغسل الميت ونلاحظ هنا ان اذا كان التغسيل من عليه من اناء يختلف العدد هنا عن لو كان التغسيل من شخص ماء معلق في السقف مثلا كما يحدث في المغاسل التي في المستشفيات ان يكون مجهزة بطريقة معينه ان يصب عليها الماء من اعلى لكن لو كان الغسل كما يحدث في القرى والجوالي من انيه في هذه الحاله تحتاج المغسله الى شخص معه لينول الماء وفقص يقلب معه الميت من المستحبات كذلك ان يتخذ الكافور في الغسل الاخيرة او الغسل التاليسة لأن الكافور مادة طيبة تطيب الماء وتجعله رائحة زكية وفي نفس الوقت تشجد غسل الميت وتبرده وتشجد المسار فيمنع ذلك سرعة تغير بدء الميت كذا بالكافور في الماء ونغسل بيه الميت ودلنا عن استعمال الكافور حديث معطية في غسل منك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور اذا فرعتم هذا الميت هنا مستحباتي ايضا ان يقوم المغسل بيهاتسال بعد انتهاء غسل الميت بعد ان يفرغ من غسل الميت ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره من غسل غسلنيتك فليغتسل والامام الترمذي ذكر هذا الحديث في العلم وقال عنه قال البخاري ان احمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قال لا يصح في هذا الباب شيء الامام الخطابي يقول ايضا لا اعلم احد من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من الحمل ويفجنوا ان يقولنا الامر في ذلك على الاستحكمة فيه هي فيها كلام واسع من العلماء وفيها خلاف والحديث مذكور اللي هو حديث من غسل ميتة الفجر كسر مروي عند امام احمد وعند ابن ماجه وعند ابن خبانة وفي زياجة ومن حملان فريطة وضع الشيخ الالباني رحمه الله صحح رواية ابن داود والشيخ الشعيب الارمعود قال عن رواية احمد ان رجالها سقاك رجال ورجال الشيخين غير صالح مولى التوأمة صدوتهم كان قد اختلف واختلف في رفع هذا الحديث يعني بعضهم يقفان وبعضهم رفع وزيما هن جميل الترميهي والامام الخطابي في العالم السنن يتكلموا عنه بالكلام الذي سبق ذلك مسألة تغسيل مسألة الاتسال غاسل الميتان هو امر تعبلي هو معلل قيل انه تعبلي حتى عملهم بعضهم على الوجود وقيل بأنه معلّل بعِلل منها مثلا إن هذا في تنشيط لنفس المغسل وإذهب للفطور عنه بعد أن عان من جسد الميت لأنه كما نعلم أن جسد الميت يكون ثقيلاً بالموت وقيل إن معناه عندما انعلله أنه يغسل ما باشره به أو تطاير عليه منه يعني الحديث مش المرد به الارتسال الكامل ولكن المرد به ارتسال أو غسل ما لامس الميت أو ما تطاير عليه لأن الميت مجلس للموت ولم يؤمر بغسل كيابي للمشقة يعني لم يؤمر المغسل بغسل كيابي للمشقة ولعل هذا الكلام عندما قالوا إن الميت ينجس بالموت لكن المعروف عند جمهور علماء أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت هناك مندوبات أخرى نازال الحديث منسولا في المندوبات مندوبات تتعلق بالكفل وصفة التكفيل أو صفة وضع الميت في الكفل كان هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه وبياض الكسن وقلنا هنا الواو تعطف على ونذبة اي ونذبة بياض الكسن وتزميره وعدم تأخبوره عن الغسل والزيادة على الواقل ولا يقضى بالزائد ان شح الوارث الا ان يوصي في ثلثه وللواجب ثوب يسكره أو سطر والباقي سنة ثلاث ووطره والاثنان على الواحد والثلاثة على الأربعة وتقمصه وتعميمهم وعذبة فيها وأذرق ولفافتان والصدع للمرأة وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافعه والكافور فيه وفي مساجعه وحواسه ومراقه وإن يحرما ومعتدثة ولا يتولياه انتهى كلام مصنف رحمه الله من المستحبات المتعلقة بالكفن كون الكفن من الثياب البيض وكونه مجمرة أي تطيب المجمرة وهي شيء يتطير به يوضع على النار يخرج منه أخيان أبيض وعطي رائحة طيبة أشبه بالخور والدليل العام على مسألة تحسين الكفن حديث سيدنا جابر رضي الله عنه وأرداء الذي يقول فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليبسي تفناه والحديث عن الإمام مسلم وأفضل ما يتففن فيه الميت الثياب القطنية أو الكتانية البيضاء لكن القطن أفضل من الكتان قال لأن القطن أسر للميت فقد طبك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفن فيه يعني كفنا في تياب دي وكفنا في تياب تتنية كما ورد في بعض الروايات. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عباس رضي الله عنه البسوا من تيادكم البعار فانها الخير تيادكم فتفهم فيها موتاب من المستحدات ايضا انه لا يتأخر الكفن عن الغسل بمعنى ان الانسان بمضرد ما يتم تغسيله ينشف او يوفف وهذه سبق بكهة في منذ باق ثم بعد ان ينشف او يوفف بشيء مناسب يتم وضعه او ايراجه في الكفن بحيث الماء تكون تنظف او يبس جده تماما من الماء يبقى انا يراع السرعة في وضع الماء في الكفن لماذا؟ قالوا ان تأخير الكفن عن الغسط شيء مقرور وتأخير الكفن عن الغسط قد يكشعين وقرب شيء قبل ان يوضع الانسان في كفن ان يخفع الانسان بعد ما يغسر واخر ان يخرج عنه شيء ويبادر بالوضعي في الكفن مسألة الكفن وعجب الكفن الاصل في الانجاب كفن واحد يواري به المن. ولكن الزيادة عن واحد مندوبة وتكون وطرا ايضا والاصدل ان يكون ثلاثة رؤية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفن في ثلاثة اثوار بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام وسحولية هي نسبة الى قرية في اليمن كانت تتخذ فيها او تصنع فيها تلك الفين هنا يوالغ الناس كثيرا في الكسب ويتعنت ويتشدد بعض الورصة فيأتي بخمس للرجل الرجل او بسبع او بأحد عشر واحيانا كنا نرى هذا في القرى قديما يأتون بالكفن أحد عشرة قطعة الأحد عشرة طوبا وبعضهم يأتيه بسطر وهذا يباير هذا وهذا يتعالى على هذا وينشر الكفن أمال الناس حتى يرون ويتأقنوا أن عادل الكفن الفلاني أزود من عادل الكفن الذي تكفت منه كنان قبل هذا كل من الإصراف فأن الحي هنا أولى بالجديد من المجد وقد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يروي عن سيدنا خباته النساء اللي نسعى الكرامير مات ولم يوجد له من الكفن ما يعطي بدنه كله كان اذا عطي بها الرأس بدت الرجل واذا عطيت بها الرجل بدت الرأس فامر النبي عليه الصلاة والسلام بتعطيه الرأس ودعلي على الرجل شيئا من نباة الانخر من اجل هذا يتكلم مصنف عن مسألة عكس هذه مسألة تماما عكس مسألة الاسراق ومسألة الشكر يعني بقلني ورفا دخل على الميت بالكفن وقالوا لا نأتي إلا بالواد وهو كفن واحد هل إجبر على تلك الزيادة؟ سبحان الله المصنف المصلف يقول أنه لا إجبار على تلك الزيادة لماذا؟ قال أن الميت مات. في مات انتقلت النط المالية أو انتقل ماله من جمة الميت إلى جمة الواد وأصبح المال تحت تصرف الواد والحقه فلو دخل روع يقطن الغالي فلو دخل في زيادة على الواد لكن هنا سؤال مجدّد: إذا كان المصلّف أوصل قبل وفاته بأن يكفّن في ثلاثة أثوار، فحينئذٍ يلزمهم أن ينتهي الوصية الميت ويلزم الوارث بالتّلفيس ما لم يتجاوز ذلك سلّس التّرف، يعني يراعي وصية أن لا تتجاوز سلّس التّرف. من أجل ذلك نجد خلاصاً في النزهة: هل الوارد في تكفّن ميّت سطر جميع الجسد أو سطر العورة فقط كالحلّي؟ خلاف. الاولى بالقبول ان الواجب ستر جميع جسد الميت الا اذا تعذر ستر الجميع لفقر او ضرورة او نحوها فيفعل فيه ما تعله في تكفيل سيدنا مصعب ابن جونج سيدنا مصعف كربعوان المعنى ان خلاف في خلاف وقع في المتعة في مسألة مقدار الكفن الواجب احنا اتفقنا ان مقدار الكفن الواجب في استردين ميت فقع هل مشارك هذا شيء يسطر بدن من الرأس الى القدم او يكفي ان يسطر عورته هنا وقع الخلاف في المزل الدليل على مسالة الوكرية لان الوكرية مطلوبة في الكفن الدليل عليها حديث السيدة عليه الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة اثواب البيض من المستحبات في الكفن كذلك اتخاذ القميص والعمامة والعذبة بالنسبة للرجال حيث روي على الإيمان مالك رحمه الله أن السحرة الميت أن يعنمه وتكون قصة التعميم كما قاله البعض تحت لحياته كما يصر بالحي ويطرق منها قدر الزراع هي الزؤابة التي طورت قدر الزراع تطرح على وجه الميت، لكن بالنسبة للمرأة سيتم تعطية رأسها بالخمار من المستحبات المتعلقة بالتفن أيضا والتكسين الازار واللفاشة والصدع أكواب للمرأة يعني مستحبات الكفن ايضا للرجل والمرأة الازار والرداء واللفافتان اللتان يجرب فيهما الميت بحيث ان احنا نصل بعدد اكفان الرجل الى خمسة ونصل بأكفان المرأة الى سبعة العمامة عند الرجل تبدل بخمار وتزاد على المرأة لفافتات ولا يحتسب من ذلك الخرق او القطع الكماشية الصغيرة التي تفد على وجهي او على الوسط او على عينين او الاربطة التي تتخذ وعليه يمكن قول ان افضل درجات الكفن في المذهب هي ان يكفن الرجل في خمسة اشياء قميص له اجنام واثارة وعنامة لا عدم قدر ذراع تترخ على وجهه والفاستان اما المرأة فتكفن في سبعة اشياء اثار وقميص واخنار واربع لفائف. ولا يزداد على ما ذكر للرجل ولا المرأة إلا الكفاف أو الخرقة التي تجعل فوق القطن المتعول بين السقزين، ما خاصه أن يخرج شيء من أحد السبيني. من المستحبات كذلك في الكفاف اتخاذ الحنوت. والحنوت بضم الحاء فتح الحاء وضم النون والطيف الذي يجعل داخل كل لسات من لسات الكفاف وداخل الإزار والقنز. ويضع هذا الحنوط ايضا على قطن يلصح بمنافر الميت الفم والأنف والعينين والأذن والقبل والطهر ويوضع فيه الكافور او المسك او العمر او اي شيء من المواد المطيبة التي تكفين الأعضاء كذلك يستحقه وهذا من قسط تكفين الميت ان يتخذ المرء هذا الحنوط في مساديده يعني في أعضاء سدوده فوضى على جبهة الميت وعلى قطين وعلى سطور قدمين وعلى ركبتي وعلى حواسي من الفم والأنف والعين والأرم وعلى المراقب وفتح المين وتجديد القاعش يعني المناطق الرقيقة من البدن مثل الإبتين والرفعين والعكم وخلف الأزنين وتحت الحقوم والركبتين ونحن ذلك مع مراعاة أن يفعل كل هذا مع الميت بوفق وليم ويجتنب الإنسان أن يدخل القطن في دور الميت أو أنفي أو في فنه هذا فعل الجهال والعياذ بالله في انتهاك لحرمة الميت. واخيرا وصل الكلام الى مسألة تحنيط المحرم والمعتبت الميتان او القيام الاحيائي منهما بفعل ذلك معروف المحرم والمعتبت يحرم عنهما التطيير ما الحكم لو مات الإنسان ومحرم او مات المرأة ومعتبتها او وما الحكم لو مات قريب للمرأة ولم يوجد إلا هي وكانت المرأة معتدة أو كان الرجل المكرنة المصنف رحمه الله يبارك على استخدام التخنيف للميت قال قال وإن محرما ومعتدة ولا يتوليان يعني يطلب تخنيف الميت بكل نعم الأنواع عبطي حتى لو مات مخرما أل ماتت المرأة معتدة لماذا هنا أجاز المصنف لذلك أو استحب ذلك قال لأن التكليف قد انقطع بالموت يعني التكليف بعدم التطييف للمحرم والمعتدة انقطع هذا التكليف بالموت لكن إذا كان هذا رأي المصنف ووثقه عليه بعض العلماء، فهذا في السنة ما يدل على عدم تحنيق المحرم منصوص عليه في حديث ابن رضي الله عنه وأرضاه قال بيننا رجل نواقف بعرفه إذ وقع عن راحلتي فوقصته أو قال فوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا ماء وسد وتفنوا في ثوبين ولا تحمطوه ولا تخمر رأساه فانه يبعث يوم القيامة ملدينه وفي رواية أبعث يوم القيامة محرمة والحديث عند الإمام المخاري وعيره لكن هذا رأيه مصنف أن إذا كان المحرم الحي والمعتد حية لا يتوليان تحنيط الميت يوم يعني التكليف ذاقي في حقه بمعنى أن الإنسان ميت يمتنب وجغته هنا في العدة لا أنها تغسل لا أنها تكفل لكن ليس لا أن تحنط لأن هنا تضطر لمس الحنوط والحنوط نوع من الطيب إلا بعض الولماء قالوا لو وضعت بعد موته فقد انقضت عدتها بالوضع أو كانت في موضع لم يوجد فيه غيرها ليتولى ذلك وفي هذه الحالة تحمطه وتختل إنها تفعل ذلك بعود أو بنخب ذلك على إن المرأة المعتدة لا تمسط لعموم حديث سيدة المعطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوجه فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس ثيبا إلا أدنى طهرتها إذا اعتمرت طهرت من محينها وهو يعلمنا عباس رضي الله عنه نحو ذلك حيث قال المتوفى عنها لا تمس ثيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تلبس الحلي ولا تختلط ولا تلبس الوعصب بذلك أبنائنا الطلاب نكون قد اتهينا بعون الله تعالى وتطبيقه من الكلام عن المندوبات التي تعلق بالجنائز فيما يخص فيما يخص الكفن وفيما يخص الغذر وفيما يخص الاحتضار ووقيت منذوبات اخرى تتعلق بالصلاة والكشميع سنتناولها بعد ذلك في الدرس التالي ان شاء الله وفاقكم الله تعالى لما يحب ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته